قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحانه الله وما انا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين ما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب الخاص باب الخاص اي هذا باب بياني الوصلح الذي صلح عليه اهل الاصول وهو ما يسمى به بالخاص وهو يقابل العام ولذلك يجمع بينهما الاصوليون في بابين متتاليين او يجمعونهما في باب واحد باب الخاص انه يقابل العام الخاص باللغه يدل على الانفراد وقطع الاشتراك يدل على الانفراد وقطع الاشتراك خصص بكذا خصص فلان بكذا اي انفرد به فلم يشارك فيه احد عرفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله والخاص لفظ لا يعم اكثر من واحد او عم مع حصر جرى وهذا كما عرفنا فيما سبق ان كل ما خرج من حد العام هل يدي نسماه خاصا لأنهما متقابلان لأنهما متقابلان حليذن إذا صدق على اللفظ أنه عام انتبهت الخصوصية وإذا صدق على اللفظ أنه خاص انتبهه العموم وهكذا والخاص لفظ لا يعم أكثر الخاص يقابل العام فيأخذ حده من حد العام وعليه فيما مر قلنا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد شخص قل لك زيد زيد هذا مدلوله واحد فرد نريد نقول هذا خاص او عدد قلنا لك 10 و100 وال1000 وهكذا هذا يعتبر من من الخاص وكذلك المثنى يعتبر من من الخاص والخاص لفظ لفظ صدر به باللفظ لكون الخاص وصف ل لكون الخاص وصفا لللفظ الخصوص والعموم كل منهما اوصاه للالفاظ <تصفيق> وبحث الاصوليين انما هما انما هو في دلاله الالفاظ اللفظ يدل على ماذا الذي يكون بحثنا فيه في الالفاظ هذه كل الابواب الاتيه هنيد يكون البحث فيها في الالفاظ والخاص لفظ وعرفنا معنى اللفظ فيما سبق لا يعم لا يشمل لا يتناول والمراد به العموم العموم اللغوي وهو الشمول لا يعم اكثر من واحد اذا اخرج ما عما اكثر من من واحد او عما اكثر من واحد لكن ما حصر يعني مع تحديد لمدلول هذا اللفظ كعشره مثلا هذا يسمى ماذا يسمى, يسمى خاصا لانه وان دل على اكثر من واحد الا انه مع الحاصره واما العام فهو يدل على اكثر من واحد لكن بلا بلا حصر هذا الفرق بين بين النوعين ولذلك الجويني في الورقات عرف العام بانه ما عم شيئين فصاعدا يزاد عليه بلا حصر لاقراض العدد ونحوه جرى حصل تكمله لل للبيت اذا هذا تعريف للخاص قوله ما حصر دخل فيه ما لا يتناول اكثر من واحد رجل قلنا فيما مر هذه نكرته في سياق الاثبات هل يعم لا يعم اذا يدخل في الخاص نعم يدخل في الخاص زيد قلنا هذا علم مفرد اذا يدخل في في الخاص وما يتناول شيئين فقط رجلين نحو رجلين هذا مثنى اعتبر ماذا اعتبره خاصا اعتبره من من الخاص وما يتناول اكثر من مع حصر ثلاثه رجال عشره رجال اذا نقول هذا كله داخل في هذا النوع اذا بلا اما حصر نحو المثنى وكذلك اسماء العدد لا يعم اكثر من واحد اختص بما يدل على الواحد وهو المفرد وعليه يدخل في كلام المصنف ثلاثه اشياء المفرد والمثنى واسماء العدد هذه كلها تحتمر من ماذا من الخاص ثم اراد ان يعرف التخصيص فرض فرق بين الخاص وبين التخصيص والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جمله فيها دخل والقصد اي المراد قصده بالتخصيص حيثما حصل تخصيص هذا مصدر خاصصه بمعنى خاصه بمعنى خاصه التعريف المشهور عند الاصوليين تخصيص هو اوضح لما ذكره المصنف هو قصر العام على بعض افراده قصر العام على بعض افراده ولذلك هذه العلاقه بين الخاصه والعام حين اذا نريد التخصيص فالعام يطرى عليه التخصيص يطرى عليه التخصيص يعني يعرض عليه التخصيص العام لفظ يعم شيئين فصاحبا بلا حصر قد يكون بعض افراد العام لا يشمله الحكم وقلنا فيما سبق ان مدلول العام كليا مدلول العام كليا بعد ادخاله في جمله بعد ادخاله في في الجمله قد افلح المؤمنون قلنا هنا هذه كليه المؤمن كل فرد من افراد المؤمنين يثبت له الحكم وهو الفلاح وهو الفلاح قد يكون ثم بعض افراد لا يلحقهم الحكم هل يريد يريد دليل اخر يريد دليل اخر يدل على ان بعض افراد هذا اللفظ العام لا يشمل الحكم هذا يسمى ماذا يسمى خاص يسمى تخصيصا يسمى تخصيصا وهذا الدليل الآتي يسمى خاصة كما سيأتي في حينئذ أو المخصص في حينئذ نقول بعض أفراد العام لا يدخل تحت حكم العام ما الذي حصل إذن قصرنا حكم العام على بعض أفراده على بعض أفراده فأقتلوا المشركين كل مشرك الجواب لا لأدلة الأدلة <تصفيق> على أن المعاهد لا يقتل إذن بعض المشركين لا يترتب عليه الحكم وجوب القتل اقتلوا المشركين قصرنا الحكم الذي وجوب القتل على بعض افراد ماذا المشركين والبعض الاخر خرج بالنص هذه يسمى ماذا يسمى تخصيصا قصر العام اي حكمه على بعض افراده لدليل لدليل قصر العام ليس المراد به اللفظ لماذا لان اللفظ بعد الاخراج يدل على ما اخرج فالمشركون فاقتلوا المشرك المشرك من حيث هو يشمل المعاهد وغيره لكن من حيث الحكم الشرعي لا يشمل هذا اللفظ واما من حيث المعنى اللغوي فيشمله فالبحث عنيد في ماذا في حكم العام ليس في العام ليس في في العام والا العام يشملهم عنيد نقول الحكم العام لا يشمل هذا الفرد واما اللفظ العام فهو داخل تحته لان هذا حكم شرعي وهذه مساله لغويه والبحث اللغوي بمعنى انه ماذا ان العام <تصفيق> يتناول جميع افراد بدون استثناء لكن من حيث ترتب الحكم الشرعي على جميع الافراد او على بعضها هينئذ ننظر الى الى الجمله الى الجمله لا الى العام فقط واضح هذا ولذلك القصر العام اي قصر حكمه حكم العام على بعض افراده لدليل لابد ان يكون دليل ليس بالاجتهاد والراي والعقل وانما لابد من النص كما قلنا في صيغه افعل الاصل فيها للوجوب ولا يجوز حمله على غير الوجوب الا بدليل المراد بالدليل الدليل, الدليل الشرع كتابا او سنه او قياسا او اجماعا فيما عن متيقنا وقياسا صحيحا اذا قصر العام على بعض افراده لدليل وقصر العام المراد به قصر حكمه وان كان اللفظ لفظ العام باقيا على عمومه لكن لفظا لا لا حكما حينئذ خرج ماذا خرج العام الذي اريد به الخصوص العام نوعان عام مخصوص وعام أريد به الخصوص العام المخصوص الذي قلنا فيه أنه قصر العام على بعض أفراده وأما العام الذي أريد به الخصوص وهو ابتداء أول ما يتكلم المتكلم يريد بهذا البعض بعض أفراده وليس الجميع بخلاف ماذا العام الذي دخل هو الخصوص فرق بين المسألتين ومن حيث الحقيقة والمجاز نقول العام الذي دخل هو التخصيص هذا حقيقة ودلالته على ومشاهدة <تصفيق> دلالة على الأفراد الباقية بعد خروج بعضها نقول هذا دلالة حقيقية وأما العام الذي أريد به الخصوص فهذا ابتداء استعمال اللفظ في غير موضع له حينئذ يكون ماذا؟ يكون مجازا الذين قال لهم الناس إن الناس قال لهم الناس إن الناس حينئذ يكون ثم تناقض لو حملنا اللفظ على عمومه الناس كلهم يتكلمون خاطبون من؟ ها لا أحد لا أحد الذين قال لهم الناس قل للناس هذا لفظ عام وبر معنى يشمل المؤمن والكافر كل من على وجه الارض اين اذا نقول هذا اللفظ العام ليس المراد به افراده وانما اطلق ابتداءا مرادا به واحدا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوكم اذا ام يحسدون الناس النبي صلى الله عليه وسلم اطلق اللفظ العام واريد به واحد هذا ليس لنا بحث عند الرسولين هنا وانما يذكر لبيان انه اصلا هو من الفاظ العموم لكنه لم يرد به ابتداء جميع الافراد حينئذ لا يكون لان بحث فيه البت حينئذ يكون من قبيل المجاز قبيل المجاز حكم التخصيص هنا عرف المصنف قال والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جمله فيها دخل والقصد يعني المراد بالتخصيص يعني قلنا خصص مصدر خاصه بمعنى خاصه وهو وصل للفاعل فهو لغه الافراد حيث ما حصل حيثما هذه للاطلاق اينما وجد وانما حصل فالقصد حينئذ بالتخصيص ما هو تعريفه تمييز بعض جمله اخراج بعض جمله للكل لا لماذا لان لو اخرج الكل صار صار نسخه وليس بتخصيص وانما يخرج بعض الافراد لا جميع الافراد لو اخرج جميع الافراد حينئذ رفع الحكم عن جميع الافراد ليكون ماذا يكون نسخا اذا اخرج جميع الافراد يستلزم رفع الحكم ولا يكون ذلك الا الا نسخا اذا تمييز اي اخراجه بعض جمله لا كل فهو نسخ بعض جمله المراد الجمله هنا ماذا ها الجمله هي الجماعه من الشيء هذا الذي لسان عارا بعض جمله فيها دخل دخل فيها دخل في ماذا في الجمله اذا تمييز جمله اه قال تمييز بعض جمله فيها دخل دخل فيها البعض في في تلك الجمله فاقتلوا المشرك المشرك فاقتلوا المشرك هذه جمله جاء التخصيص يميز ويخرج بعض الجمله يعني بعض الافراد دخلت هذه الافراد في تلك الجمله وهي فاقتلوا المشركين اذا تمييز بعض جملة أي إخراج بعض أفراد جملة فيها دخل دخل فيها هذا البعض هذا هذا البعض إذن والتعريف السابق ذكر له أوضح مما ذكره المصنف أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام كإخراج أهل الذمة والمعاهدين من قوله فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين المشركين الذين دخل فيه أهل الذمة ودل النص على اخراجهم اذا خرج بعض ما دل عليه النص ثم قال رحم الله تعالى وما به التخصيص اما متصل كما سياتي انفا او منفصل هذا اراد الشرع في ماذا في المخصص في المخصص عرف لك الخاص اولا ثم عرف لك التخصيص ثانيا ثم اراد ان يتكلم عن الدليل المخصص دليل اللف الذي يحصل به التمييز ما هو؟ هل هو كل دليل؟ سينوع لك الى سينوع لك الدليل الى نوعين وما به التخصيص؟ تخصيص لغه الافراد او رد التعميم رد التعميم والاصل فيه انه بمعنى اسم الفاعل تخصيص بمعنى اسم الفاعل المخصص والاصل فيه انه فاعل التخصيص وهو الشارع هذا الاصل فيه من الذي خصص اهل الذمه من قوله فاقتلوا المشركين هو الشارع هو هو الشارع فالإرادة هي الأصل في التخصيص لكن أطلق مجازاً على الدليل نفسه على الدليل فهي قال هذا مخصص لذلك هذه الآية هي المخصصة هذا الحديث هو المخصص لكن لو نظلنا في الأصل ليست الآية بذاتها وإنما إرادة الشارع إخراج بعض الأفراد حينيذ نقول هذا هو الذي يسمى دليل التخصيص أو يسمى المخصص فالمخصص فاعل التخصيص هو الشارع ثم أطلق على إرادته كانت ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا المراد هنا وما به التخصيص يعني والذي حصل التخصيص به وهو المخصص وهو وهو الدليل والمخصص هو الذي يقصر العام على بعض افراده اي هو فاعل التخصيص فهو المخرج وهو اراده المتكلم الاخراج ويطلق المخصص عرفا على الدليل المفيد للتخصيص وقسمه الناظم كما جرى عليه اكثر الاصيل الى قسمين وما به التخصيص يعني والذي حصل التخصيص به وهو الدليل المخصص اما متصل او منفصل اما متصل او منفصل فهما متقابلان عين اذا المخصص او الدليل المخصص اما مخصص منفصل واما مخصص متصل ومن الاسم يعرف الدليل مخصص منفصل يعني ها يعني العام في دليل والمخصص دليل اخر ليس متصلا به واما المتصل فهو الذي لا يستقل بنفسه كالشرط مثلا والصفه والبدن ونحو ذلك من مسائله والغايه كذلك حينئذ نقول هذا مخصص متصل بمعنى انه في سياق واحد مع مع اللفظ العام اذا ينقسم الى قسمين مخصص منفصل وهو ما يستقل بنفسه بان ي... بان لا يكون مرتبطا نعم مخصص المنفصل وهو ما يستقل بنفسه ما لا يستقل بنفسه والمتصل هو ما لا يستقل بنفسه بل يكون متصلا باللفظ العام يعني يكون مقارنا له والمشهور انها خمسه متصله الاستثناء والشرط والصفه والغايه وبدل البعض من من الكل والاستثناء هذا متصل جاء القوم الا زيدا الا زيدا هذا مخصص للقوم وكذلك الشرط المراد به شرط لغوي وصفه والغايه وبدل البعض من الكل اما متصل كما سياتي انفا يعني قريبا او منفصل او هذه مقابل لقوله اما فالشرط والتقيد الشرط المراد به الشرط اللغوي وهما مر معنا في ماذا في بيان ادوات الشرط ان التعليق بان او احدى اخواتها هنا اذا نكون الشرط اللغوي هنا وليس الشرط الذي يعنيه الاصلي ما يلزم من عدمه عدم الاخر لا ليس هذا المراد انما المراد به شرط لغوي شرط ان لو اكرم بني تميم ان جاؤ ان جاؤ نقول هذا تقييد اكرم بني تميم مطلقا يعم ماذا يعم ان جاؤ او ان لم ياتوا حينئذ نقول ان جاؤ هذا تقييد وتخصيص فاخرج الاكرامه اكرامه بني تميم عند انتفاء الوصف انتفاء الوصف وعدم مجيئهم قال فالشرط والتقييد بالوصف التقييد بالوصف فالشرط اكرم بني تميم ان جاءوكم والفاء في قوله فالشرط هذه فصيحه والتقييد بالوصف يعني التخصيص بالوصف اكرم بني تميم الفقهاء ها هذا وصف قال اكرم بني تميم الفقهاء الفقلاء الذين مر معنا يريد يقول هذا للاحتراز اراد به ماذا ان غير الفقهاء لا يكرمون لا لا يكرم اذا نقول هنا جاء الوصف مقيدا لموصوفه من اجل الاحتراز من اجل الاحتراز اذا غير غير الفقهاء لا يكرم قال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل يعني يعتبر من المتصل فالشرط اتصل هذه جمله جواب ها شربها اتصل فالشرط قلنا هذه بصيحه خبر احسنت شرط مبتدا والتقيد معطوف عليه بالوصف متعلق بالتقيد اتصل شرط اتصل اعتبر ماذا اعتبر خبر جمله خبر كذاك للاستثناء كذاك للاستثناء وغيرها اي غير هذه المذكوره الثلاثه الشرط والتقييد والاستثناء انفصل فهو المنفصل فهو المنفصل ثم ذكر ما يتعلق بالاستثناء كذاك للاستثناء للاستثناء كذاك شرع في بيان ما يتعلق به بالاستثناء لأنه مما يحتاج إلى تفصيل وبحث الاستثناء والشرط والوصف كل ذلك يكون فيه في علم النحو إذن الخاص هنا يبحث فيه ماذا؟ في مسائل تتعلق به باللغة العربية حين إذن الجمع بينهما هو الأصل وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج حد الاستثناء الاستثناء في اللغة الأصل له ما أخوذ من الثني هو العاطف والعطف قولي ثنيت الحبل اثنيه اذا عطفت بعضه على بعض وكذلك يحتمل انه من الثاني وهو الصرف يعني ثنيت زيدا عن كذا اذا صرفته عنهم او العطف يحتمل هذا أو, او ذاك او معنى العطف او او الصرف واما في الاصلاح عرفه الناظم هنا وحد للاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه درج استثناء كما سياتي حقيقي وغير حقيقي مجازي او ما يسمى بالمقاطع وتعرفون للاستثناء الحقيقي استثناء حقيقي لانه فيه اخراج واذا لم يكن فيه اخراج فليس لا يسمى استثناء عند الاكثر عند عند الاكثر وحد الاستثناء اي الحقيقي ما به خرج من الكلام بعض ما فيه درجه ما اي الذي الذي خرج به به متعلق بخرج خرج من ماذا من الكلام وهذا واضح بعض هذا فاعل خرج خرج بعض ما فيه اندرج يعني في حكمه في في حكمه فعينيدا الاستثناء فيه اخراج والاخراج هنا اخراج لبعض افراد المستثنى منه لانه كما هو معلوم عندكم لعل له معلوم ان شاء الله ان المستثنى لابد مما ذا من, من مستثنى منه واداه ومستثنى هذه الجمله قام القوم الا زيد قام هذا فعل ماضي القوم فاعل على مستثنى منه الا, إلا اداه استثناء زيدا مستثنى اذا عندنا هنا مستثنى منه وعندنا مستثنى وعندنا اداه وعندنا حكم وهو وهو القيام قام هذا الحكم حينئذ على المشهور على المشهور ان زيدا دخل في القوم فقيل قام القوم وهو مخالف لهم في الحكم فاراد اخراجه اخرجه من من القوم ومن اثبات الحكم لهم يعني اخرجه من شيئين من الدخول بالمستثنى منه ومن حكم المستثنى منه حين اذا اتى الا الداله على على الاخراج وجاء بالمستثنى بعد بعد الا فلولا وجود الا زيدا لكان زيد داخلا في المستثنى منه كذلك لولاه لولا هذا الاستثناء لكان زيدا داخلا في ماذا في المستثنى منه وفي حكمه وفي وفي حكم قام القوم الا زيدا هذا المراد به ما به خرج الذي خرج به بعض ما فيه اندراج خرج بماذا هنا يرد نعم اذا الاستثناء وهذا مما يرد على الناظم انه لم يقيده الا او احدى خواتها ولا بد من التقييد ولا كلامه لا يصح لان الاخراج هنا المراد به التنصيص على الا او احدى خواتها ولا يكون استثناء الا كذلك لكن استثنا الا كذلك ولذلك لو قال جاء القوم دون زيد لا يسمى استثناء لماذا لان دون هذه ليست من ادوات الاستثناء مع ان المعنى الاستثناء موجود جاء القوم دون زيد ليس باستثناء لان شرط الاستثناء ان يكون الا وحده او احدى خواتها اذا ما به الذي خرج به من الكلام بعض هذا فاعل خرج ما فيهن درج الذين درج فيه يعني المندرج ها ما فيهن درج يعني الذي درج فيه يعني في المستثنى منه ها و ما الما الموصوله مع صلتها في قوه المشتق اذا المندرج اخرج المندرج مندرج في ماذا في المستثنى منه وفي حكمه على المشهور عند النحاهه والاصوليه لكن لا بد من التقييد الا أو إحدى أخواتها أو إحدى أخواتها ولذلك عرفه بالعصل إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها إخراج ما لولاه لو لا لو ماذا؟ لولا الاستثناء لدخل في الكلام وهذا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها أو إحدى أخواتها هذا هو المشهور عند كثير من الصليين والسؤولين والنحات أن الاستثناء فيه إخراج والصواب أنه ليس فيه إخراج ليس فيه إخراج ولذلك عرفه غير واحد من وصوليين ممن نازعوا في هذه المسألة فقالوا هو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد من قول الأول هكذا عرفه من قدامة وكذلك في المستصفى وهو الصحيح أن الاستثناء ليس فيه إخراج حيث ماذا؟ هو لم يدخل أصلا لا في الحكم ولا في المستثنى منه لانه لو دخلنا الص حصل تناقض ما قام القوم الا زيدا حينئذ اثبتته ونفيته ادخلت زيد اولا واثبتت له الحكم او القيام ثم قلت الا زيد ومعلوم ان الاستثناء من من الاثبات ها الاستثناء من الاثبات النفي يعني الا زيد ما حكمه ها لم يقم اذا قام القوم هذا اثبات الحكم وهو القيام للقوم الا زائدا لم يقم عكسه اذا اثبتت القيام ثم نفيتهم يقولون اخراج بمعنى انه دخل ثم ثم اخرج اذا حكمت عليه بالقيام ثم بعد ذلك قلت لم يقم هذا تناقض ولا يصح ثم قول لا اله الا الله لا يحل لمسلم ان يعتقد ان الله تعالى قد دخل بقوله اله فكيف يكون دخل ثم ثم اخرج هكذا ذلك وتبين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في البدايع إذن قول متصل الذي هو إلا زيدا هذا قول متصل والاستثناء من المتصلات يدل على ماذا يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول إلا زيدا هذا قول متصل يصل بالجملة يدل على ماذا يدل على أن الذي ذكر معه هو زيد غير مراد بالأول غير داخل لأنه يقول القائل قام القوم وهو لم يرد زيدا ابتداءه لأن لا يهم السامع فيظن أن زيدا قد دخل في قوله إلا زيدا فهذه قرينا تدل على أن المخاطب المتكلم أراد إعلام المخاطب السامع بأنه لم يقصد أن زيدا قد دخل في قوله قام القوم لا إلهاء كل ألوهية فهي منفية إلا الله حينئذ لا يظن الظام بأنه قد دخل الباري جل وعلا في قوله لا إلهاء لا اله اذا هذا هو القول الصحيح ان الاستثناء ليس به اخراج لا من الحكم ولا من المستثنى منه قول متصل يدل على ان المذكوره معه غير مراده من القول الاول صيغ الاستثناء 11 صيغه وهي الا وهي ام الباب غير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا سيما وما خلا وعدا ذكر النحاة على على جهه التفصيل ثم قال شرطه أن لا يرى مفاصلة ولم يكن مستغرقا لما خلى والنطق مع اسمع من بقربه وقصده من قبل نطقه به والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز أن يقدم المستثنى الشرط أيضا لظهور المعنى هذا يتعلق بماذا بالمستثنى من شروط وبيان تقسيمه إلى نوعين وشرطه شرط هنا المراد به الشرط المشهور ما يلزم من وجوده لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وشرطه اي شرط صحه الاستثناء من اجل اعتباره الا يكون منفصلا قبل ذلك ان يكون من متكلم واحد من متكلم واحد واما اذا كان من متكلمين فلا يصح فلا يصح وكذلك الكلام عموما هل يصح من متكلمين هذا محل نزاع عند بعض النحاة زوز ابن مالك وغيره لكن الصواب انه لا بد من ان يكون صادرا المتكلم من واحد قال زيد قال الاخر قائم ها كلام اولى ليس بكلام لان الاول تكلم بماذا كلمه واحده زيد والاخر قال قائم اذا تكلم بكلمه واحده والاعتبار ان لم يكون باعتبار الشخص اعتبار الشخص لانه لو صحح حينئذ ياتي ماذا لقال زوجتي قال الاخر طالق ها طلقت امله لقد قال كلام واحد وقعنا فيه اشكال كذلك والصواب انه لابد من اعتبار اتحاد المتكلم وهنا كذلك لو قال له علي 1000 قال الا الا 900 الاخر قال الا 1000 فابطله هل اذا نقول لابد من ماذا المستثنى لابد ان يكون من متكلم واحد وهذا ليس خاصا بي الاستثناء بل هو عام في جميع الكلام هنا قال وشرطه الا يرى منفصلا يعني عن الكلام مستثنى فيه بان يكون متصلا بالكلام يعني بالنطقي او في حكم المتصل او في حكم المتصل قام القوم الا زيد هذا متصل حقيقه قام القوم الا زيد هذا متصل ماذا حكما لانه فصل ما ما, ما, ما انتبهتم اين قام القوم ثم سعوا قال الا زيد هذا متصل او لا متصل لكنه ليس اتصالا حقيقيا وانما اتصال حكمي حيث نقول شرطه الا يرى منفصلا بل لابد ان يكون متصلا كونه متصلا بالمستثنى منه عاده ان يتصل بالكلام بحيث لا يوصل او يوصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه او يكون في حكم المتصل وهذا مذهب جمهور العلماء لانه جزء الكلام ولا بد ان يكون تابعا له يحصل به الاتمام فاذا انفصل لم يكن اتماما كشرط وخبر المبتدا يعني لا ياتي اليوم يقول له علي 1000 ثم ياتي بعد ساعه يقول الا 100 مثلا وهذا لا يصح هينئذ يلزم بما قاله اولا له علي 1000 الا 100 من يقول الا 100 اتصال حقيقي او حكمي والا لا يعتبر لا لا يعتبر هذا مذهب جمهور العلماء ولم يكن مستغرقا لما خلا ولم يكن مستغرقا يعني لم يكن المستثنى مستغرقا لما خلا يعني اخرج جميع افراده اخرج جميع افراده وهو ما يسمى باستثناء الكل له علي 1000 الا 1000 له علي 1000 الا 1000 نقول هذا ماذا هذا يصح ولا يصح هذا هو المعنى هنا وهذا باتفاق انه باطل لا يصحى الاستثناء ليس المرادة التركيم من أوله حين إذن إذا قال له علي ألف إلا ألف يلزم بماذا ليست الجملة ك... لا ليس بلا شيء يلزم بالألف فقط لأنه اعتراف حين إذن أول كلام صحيح وإنما الكلام هو في الاستثناء فهو باطل له علي ألف إذن قال إلا ألف نقول إلا ألف نلغيها غير صحيحة لأنك استثنيت الكل وصار الاستثناء مساغرقا لجميع افراد المستثنى منه وهذا يبطله يعني يبطل الاستثناء ولم يكن مساغرقا لما خلا يعني لما مضى قبل المستثنى بان يبقى بعد الاستثناء ها من المستثنى لا بد ان يبقى منه شيء وان قل وان وان قل وحينئذ نقول للاستثناء مما قبل على اربعه احوال اما ان يستثني الكل وهذا باطله أو كل الجماع عليه واما يستثني الاكثر واما يستثني النصف واما يستثني الاقل وهذه الثلاث المسائل فيها خلاف وصاب فيها الجميع الا الاقل متفق عليه وانما الخلاف في الاكثر وفي النصف وصافهمنا ان الاستثناء يعتبر صحيح. صحيحا يعتبر صحيحا اذا استثناء الكل او الاستثناء المستغرق لا يجوز بالاتفاق قال ابن قدامه لا نعلم خلافا في انه لا يجوز استثناء الكل لانه عبث لانه عبث لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا آه. وقع الخلاف <تصفيق> انت طالق ثلاثا يقع ولا يقع في خلاف قلنا انه يقع مثلا حين انت طالق ثلاث الا ثلاثه الا ثلاثه هذا ملغى ليست الجمله كلها ملغاه لا انت طالق ثلاثا هذه معتبره كلام صحيح يُسند إليه اما الا ثلاثه هذا عبث هذا يعتبر عبث والعبث هو الذي هو الذي يلغى اذا قال رحمه الله تعالى ماذا ولا نعلم خيافه في انه لا يجوز استثناء الكل لانه عبث لو قال انت طالق ثلاثه الا ثلاثه لزمه الطلاق بالثلاث ما لم يعقبه باستثناء صحيح فيصح نحو انت طالق ثلاثه الا ثلاثه الا واحده لا الا واحده الا ثلاثه الغيا الا واحده هذا استثناء اقل يلزم يكون مصحا يكون مصحا اذا هذا الاستثناء الكل من من المستثنى منه اما الاستثناء استثناء الاكثر فقال اكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز الاستثناء الاكثر وهو اكثر وهو مذهب اكثر نحات الكوفه خلاف المصريين المصريين منعوا هنا وصاب انه يجوز يجوز ان يستثنى من المستثنى منه اكثر مما بقي مما مما بقي قالوا دليله قول تعالى فبعزتك اقول هو عن حكايه عن ابليس فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين من اكثر الغاون اكثر والمخلصون اقل طيب الا عبادك هذا يشمل الملائكه لفظ عام ها ايوم اكثر اذا ضممت الملائكه الى البشر الصالحين ايهما اكثر لا شك ان ما كان فيه جانب الملائكه اكثر قطعا هذا حينئذ الا عبادك منهم المخلصين عبادك ان قلت اللفظ عام يشمل الملائكه حينئذ استثنى الاكثر ا من الاقل لان الغاوين اتباع ابليس هؤلاء اقل حينئذ نقول استثنى الاكثر من من الاقل كذلك استثنى الاكثر من الاقل يعني ابقي الاقل بعد اخراج الاكثر قلت لا إلا عبادك لا يشمل الملائكة بل هو خاص بالصالحين فيكون أقل قلنا كذلك قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين إذن صار استثناء أكثر من الأقل على هذا أو ذاك قلت أو لم تقل الآيتان تدل على ماذا على جواز استثناء أكثر من يعني مع بقاء الأقل فاستثنى كل واحد منهما من الآخر وإيهما كان الأكثر حصل المقصود اذا هذا الاستثناء الاكثر من الاقل الاستثناء الاكثر وبقي الاقل النص هو الاقل واضحا اذا جاز الاكثر جاز النص باب اولى واما الاقل فهذا متفق عليه اذا ولم يكن مستغرقا لما خلا يعني لم يكن الاستثناء مستغرقا لجميع افراد المستثنى منه بل لابد ان يبقى شيء سواء كان مخرج اكثر او اقل او نسبا والنطق مع اسماع من مقربه الشرط الثاني او الثالث والنطق يعني التلفظ تلفظ بماذا المستثنى لو قال له علي االف ولم ينطق به الا 10 حينئذ نقول هذا لا يعتبر لماذا لماذا لانه لم يقل لم يتكلم قلنا فيما مضى لفظ ها ان الكلام ما عندنا فلت السمع لفظ لا بد ان يكون لفظا اذا انتفى كونه لفظا انتفى كونه كلاما وكذلك اذا انتفى كونه لفظا انتفى كونه كلاما فاذا لم ينطق بالمستثنى حينئذ لا اعتبار به ولو نواه لا اعتبار به ولو نواه بل زاد شرطا والنطق مع اسماع من بقربه الا لو اسمع نفسه كذلك لا يعتبر بل لابد ان يسمع من بقربه وهذا الشرط ليس بي ليس بي داخل في المعنى اللغوي وانما يزيد بعض الاصوليين اعتبارا بان هذه قد يترتب عليه بعض الاعترافات نحو حقوق العباد فان اذا لابد ان يسمع غيره والا اللفظ نفسه او الباب نفسه عند النحاة لا يشترطون ذلك البت نطق نعم لابد منه تلفظ لابد منه لكن ان يسمع غيره لا ليس ذلك بلازمه لكن لو ترتب عليه شيء مما يترتب علاه اعترافات او كلام من الناس من حقوق العباد هنئذ لابد من اشتراط هذا هذا الشر اذا والنطق يعني تلفظ به مع اسماع من بقربه فلو نوىه دون نطق لم يصح او نطق دون اسماع لم يصح وقصده من قبل نطقه به قصده يعني نيته قبل تمام المستثنى منه من قبل نطقه به يعني اذا راد الاخراج لابد ان ينوي الاخراج قبل ان ينطق بالمستثنى منه بالمستثنى منه حينئذ اذا قال قام القوم الا ولم ينوي زيدا قبل ذلك حينئذ لا يصح الاستثناء لا يصح الاستثناء وهذا ان كان لغه كذلك لا يصح شرط ليس بالصحيح لان النحاة لا يبحثون فيه في, في النوايا والمقاصد لا يبحثون في المقاصد انما يبحثون فيه في الالفاظ فاذا كان كذلك اذا قال قام القوم الا زيدا قال له علي الف الا مئه حين نقول اللفظ صحيح وكلامه مستقر كلامه مستقر وقاصده من قبل نطقه به ولذلك جاء بالحديث للاذخر إلا معناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال الا لذخر باب التوكيد قال هنا والعصر فيه ان مستثناه من جنسه مستثنى او الاستثناء قسم النحاة لقسمين استثناء متصل واستثناء منفصل او مقاطع الاستثناء المتصل هو ما كان مستثناء من جنس المستثنى منه من جنس مستثنى منه وما كان مقطعا فهو من غير جنسه اذا المستثنى اما ان يكون من جنس المستثنى منه او لا الاول المتصل وثاني المقاطع قال القوم الا زيد متصل قال القوم الا حمارا منفصل مقطع اذا الثاني يسمى ماذا, ماذا؟ يسمى منقطعا يسمى منقطع هو موجود في لسان العرب في خلاف لكن هل ينبني عليه حكم شرعي او ليس بداخله ولذلك قلنا الحد هنا للاستثناء للاستثناء الحقيقي وام المنقطع فليس بداخله وين بعضهم جعله من المخصصات باعتبار المفهوم اعتباري الم... والاصل فيه والاصل فيه في ماذا في الاستثناء والاصل المراد به هنا الاصل يعني ها العاصم الدليل الراجح القاعده المستمره المقيس عليه 4 ها تاملوا القاعده المستمره فيه انه متصل هكذا الراجح قلنا الراجح لو لو استحضرت المثال السابق عرفته هنا حينئذ الراجح وعند السامع ها الحقيقه دون المجاز حمل الكلام على حقيقته دون مجاز اذا احتمال شيئين حقيقه او مجاز الاصل ماذا الاصل حقيقه هنا متصل او منقطع الاصل ماذا الاتصال الاصل بالاستثناء ان يكون متصلا اذا الاثر هنا بمعنى الراجح بمعنى الراجح فيه بل والغالب الكثير ولذلك انكر بعض اهل اللغه وجوده في لسان العرب بمعنى انه غير غير موجود والاثر فيه يعني الراجح والغالب ان مستثناه مستثنى المستثنى يعني مستثنى للاستثناء الذي اخرجه من جنسه يعني مستثناه مستثنى للاستثناء الذي هو بعد إلا <تصفيق> الذي هو بعد, بعد. من جنسه آه. من جنس ماذا؟ الضمير يا عود إلى مستثنى منه إذن والعاصل فيه الضمير يا عود إلى الاستثناء الاستثناء أن مستثناء هو مستثن الاستثناء الذي يكون بعد إلا نسميه مستثناء من جنسه الضمير يا عود إلى مستثنى منه مستثناء منه الاصرفي ان مستثناه من جنسه ليس المراد الجنس المنطقي بل المراد به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم به الا المراد به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه والا الاصرفي ان مستثناه من جنس يكون مشاركا لما حكم عليه اولا هذا التعبير يكون مشاركا لما حكم عليه اولا فزيد الا زيدا هذا مشارك لبقيه ما دل عليه اللفظ وهو القوم وجاز من سواه جاز من سواه يعني من سوا جنسه من سوا جنسه حينئذ لا يكون مشاركا لما حكم عليه اولا فقام القوم الا حمارا حماره داخل تحت القوم فلم فلم يشارك القوم فيما ذا في الحكم الذي رتب على على المستثنى منهم قال هنا العضض في المقاطع لا نعلم خلافا في صحته لغته لا نعلم خلافا في صحته لغته وقال ابن عطيه لا ينكر وقوعه في القران الا اعجب الا الا اعجب يعني موجوده وان كان الحنابل عندنا فيهم لهم كلام فيه اذا نقول هذا مما وجد في لسان العرب اذا كل من اذا كل من المستثنى المتصل والمستثنى المقاطع موجود في لسان العرب بل وفي وفي القران لا يسمعون فيها لغوا الا الا سلاما السلام ليس من دين الله فهذه ضد في القران وجاز من سواه اذا يجوز ويسمى الاستثناء المقاطع لكنه ليس من المخصصات وانما يذكر استطرادا وقيل مخصصا بدلاله المفهومي وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا لظهور المعنى وجاز لغه او عقلا او شرعا وجاز جواز قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا قد يكون لغويا عاديا صلاحيا هنا جاز ماذا لغته ان البحث هنا لغوي وجاز لغته ان يقدم المستثنى اي لفظ المستثنى مع ذات الاستثناء لوروده سماعا لانه لا يخل بالفهم قل ماذا قام الا زيد من قومه يصح ولا يصح قام إلا زيدا للقوم الترتيب هكذا قام القوم إلا زيدا هل يجوز أن يتقدم المستثنى طبعا مع الأداة على المستثنى منه يجوز أو لا يجوز نعم يجوز وجاز أن يقدم المستثنى يعني ما أداة الاستثنى على المستثنى منه قام إلا زيدا للقوم فما لي إلا آل أحمد الشيعتهم ومالي الا مذهب الحق مذهبه مذهبه هذا مستثنى منهم مذهب الحق هذا المستثنى تقدم مع عله اذا يجوز ان يتقدم المستثنى مع الاداه على المستثنى منه اذ لا مانع من ذلك قد سمع وكل شيء سمع ونقل عن, عن عن العرب فلا اصل جوازه والشرط ايضا والشرط يعني شرط لفظي ايضا وان كن اولات حمل فانفقوا لذلك ان كانوا فقهاء فاكرم بني تميم ان جاء بني ت... ان جاء بنو تميم فاكرمهم فاكرم بني تميم ان جاء يجوز التقديم والتاخير لماذا لان المعنى واضح وواضح وكلما كان المعنى ظاهر وواضح اذا لا يخل بالفهم واذا كان لا يخل بالفهم حينئذ لا يترتب عليه احكام شرعيه تخالف الاصره وكذلك مسموع نقل عن العرب وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا لظهور المعنى في كل منهما اذا قدم المستثنى على المستثنى منه او قدم الشرط على المشروط ثم نظر الناظم رحمه الله تعالى بعدما انتهى مما يتعلق بال المخصص المتصل وسياتي المنفصل ما ذكره المخصص المنفصل تعرض لذكر المطلق والمقيد مطلق والمقيد وجعلهما مع العام هنا جعلهما مع البحث في العام والخاص لانه في معناه هو في معنى العام في معنى العام اذ كل منهما فيه شمول كل من العام والمطلق فيه شمول فيه شمول فيشتركان في العموم لكن عموم العام شمول وعموم المطلق بدلي ها كل منهما عام يشمل حيث المعنى لكن عموم العام شمولي يعني يدخل جميع الافراد دفعه واحده قد افلح المؤمن كل مؤمن لا يتميز بعضهم عن بعض حينئذ كل من صدق عليه الوصف ها دخل تحت الحكم افلح واما المطلق ففيه عموم بدلي ان رتب على الاول انتهى لا يشمل الثاني فتحرير رقبه اعتق زيدا اذا نقول ها صار معينا قبل ان يعتق كل رقبه صالحه كل رقبه صالحه لان تعتق لكن على البدل لان المطلوب واحده واما قبل العتق فكل واحد هو صالح اذا يشمل اللفظ الجميع ها هل شمل اللفظ الجميع عنده 100 عبد وعليه كفاره بتحرير رقبه مؤمنه حينئذ او بتحرير رقبه مؤمنه وعنده 100 عبد نقل قبل ان يحرر كل واحد من هؤلاء المئه صالح ان يدخل تحت اللو لانه قال التحد الرقبه وعلمنا ان الرقبه نكره والنكره ماذا تعم شمول اليس كذلك وان ترى من شائعا ها في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر حينئذ نقول الرقبه صالح هذا وذاك وذاك المئه قد حينئذ نقول هؤلاء يدخلون تحت اللفظ لكن ليس مره واحده لانه لم يؤمر ب100 رقبه وانما امر برقبه واحده فان اعتقل اول حينئذ سقط الثاني واضح هذا اذا كل من العام والمطلق فيه شمول الا ان شم الا نعم كل من العام والمطلق فيه عموم الا ان عموم العام شمول يعني الحكم يصدق على الجميع بدون استثناء فالجميع داخل دفعه واحده تحت اللفظي قد افلح المؤمنون شمل كل مؤمن فاقتلوا المشركين شمل كل مشرك الا ما استثناه النص اما تحرير رقبه نقول دخل جميع العبيد الذين في ملكه لكن ليس دفعه واحده وانما المراد واحد فكل واحد صالح لان يكون محررا فاذا اعتق وتلبس بالفعل حينئذ سقطت دلالته على على الباقين هذا المراد هنا إذن اشترك في المعنى أو ثم اشتراكم بينهما فناسب أن يذكر المطلق المقيد تحت العام والخاص والعام يدخل الاستثناء بخلاف المطلق العام يدخل الاستثناء بخلاف المطلق المطلق لا يستثن فيه البت لأنه يبطله والمطلق في اللغة اسم مفعول ماخوذ من مادة تدور على معنى الانفلاك من القيد والصلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد مفعول ما دل على الحقيقة بلا قيد غير مقيد على سمية مطلق مطلق من ماذا؟ مطلق يعني منفك فك عن ماذا؟ عن قيد يقيده فتحرير رقبة, رقبة غير مقيدة لا بطويلة ولا بقصيرة ولا بمتين سمين ولا نحي إلى آخرين حين إذن نقول هذه الرقبة مطلقة لا بوصف الإيمان ولا بوصف الكفر إذن لفظ الرقبة دل على الحقيقة وغير مقيد وهو كذلك غير مقيد والصلاح ما دل على الحقيقه بقيده اي انه شائع في جنسه لا يتناول الا فردا واحدا من افراد الحقيقه بدون قيد والمقيد مفعل لغه اسم مفعول من القيد وهو ما وضع فيه قيد من انسان او حيوان والصلاح ما دل على الحقيقه بقيده ما دل على الحقيقه بقيد فتحرير رقبه مؤمنه رقبه مؤمنه هذا يسمى ماذا مقيد اين المقيد هنا تحرير او رقبه او مؤمنه رقبه لذا كنا نقول ماذا مقيد لا نقول مقيد ما هو المقيد هنا رقبه مقيد ما هو المقيد مؤمنه اذا بحثنا في ماذا في المقيد جاء تحرير رقبه رقبه مطلق عن القيد وتحرير رقبه مؤمنه رقبه نقول هذا المقيد. مقيد مقيد حينئذ نقول هذا يسمى ماذا يسمى المقيد والصلاح ما دل على الحقيقة بقيد ومعنى ذلك أن المقيد دل على الحقيقة كالمطلق ولكنه يتناول معينا بسبب وصف زائد والمثال واضح بي قال المصنفون رحمه الله تعالى ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد يعني يأتي لفظ مطلق في موضع ويأتي هو بعينه في موضع آخر لكنه مقيد ماذا نصنع؟ يقيد المطلق بقيد المقيد هذه خلاصه يقيد المطلق بقيد المقيد مقيد ماذا نصنع ها نحمل المطلق على المقيد كيف نحمله ناتي بالقيد فتحرير رقبه مؤمنه ناتي بمؤمنه وناتي لقوله تحرير رقبه مطلق فنقول تحرير رقبه مؤمنه يعني نفسره بما فسر به النص لاخا ولكن هذا بشرط ماذا, ماذا؟ اتحاد ماذا؟ ها الحكمي اما اذا اختلف الحكم فلا ولذلك في الايد جاءت في الوضوء مقيده ايديكم الى المرافق وجاءت في التيمم ها مطلقه امسحوا بوجوه بوجوهكم ايديكم ايديكم اذا جاءت مطلقه عين هذه هل نقيد لا لا نقيد لماذا لاختلاف الحكم لا كوضوء وهذا بدل عنهم ويحمل المطلق مهما وجد مهما ورد على ماذا على الشروط التي يذكرها الاصوليون على الذي بالوصف منه قيد الالف للاطلاق بقيد منه يعني بالوصف يعني على الذي قيد بالوصف منه من المطلق يحمل المطلق على ماذا على الذي قيد بالوصف منه اي بذلك الواصمي مثل لذلك قوله فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان فهذه قاول فصيحه كذلك اذا اردت مثالا او نحو ذلك فمطلق التحرير في كفاره الايمان جمع يمين او الحالف مقيد في كفاره القتل باليمين جاء ماذا او تحرير رقبه وجاء في كفاره القتل ماذا فتحرير رقبه مؤمنه مقيد بماذا بالايمان قال فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير نقول ماذا او تحرير رقبه مؤمنه او تحرير رقبه مؤمنه هنا السبب مختلف والحكم واحد كل منهما كفاره الا ان السبب مختلف هذا يمين وهذا وهذا قاتل ولكن الحكم واحده كفاره وهو تحرير رقبتي فاطلق في موضع وقيد في موضع اخر فيقيد حينئذ المطلق بقيد ذلك المقيد فنحمله عليه ثم قال رحمه الله تعالى وبحث المطلق والمقيد طويل ابحثوا في المطولات ثم قال رحمه الله تعالى ذاكرا لي المخصص المنفصل لانه قال سياتي انفا آه. وما به التخصيص اما متصل فما سياتي آنفا قريبا او مفصل فذكر ثلاثه من المتصل الشرط والوصل والاستثناء ثم استطرد للمناسبه بين العام والخاص وذكر المطلق والمقيد ثم رجع فبين المخصص المتصل المنفصل ثم الكتاب بالكتاب خصص وسنه بسنه تخصص ثم الكتاب بالكتاب خصص ثم خصص يعني حكموا بالتخصيص هاو شيء تقول الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم خصصه بالفعل او حكموا به بالتخصيص ثم الكتاب بالكتاب خصصه يعني تخصيص بعض الكتاب ببعض الكتاب فالمخصص المنفصل قد يكون ماذا قد يكون من القران والمخصص الذي يدخل التخصيص يكون من القران فاللفظ العام الذي يخرج منه بعض افراده يكون من القراء والذي اخرج بعض الافراد يكون من من القرانه ثم الكتابه بالكتاب خصصوا ثم خصصوا الكتابه بالكتاب يعني بعض الكتابي ب ببعض الكتابي وهذا جائز ودليله الوقوع ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مخصص بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الى اخره عين هذا مخصص بماذا بالایه اخرى وسنه بسنه يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عموم هنا اطلق الناظم يعني اقواله وافعاله وتقريراته هذا يعتبر ماذا يعتبر من مخصصات وسنه بسنه تخصص سنه هذا مبتدا تخصصوا بسنه خصصوا بذلك بعض السنه يخصص بعضها الاخر كقوله صلى الله عليه وسلم في مسقه السماء العشر فيما بعض عام قال ليس في مدون خمسه اوسق صدقه هذا مخصص وخصصوا بسنه الكتابه خصصوا بسنه الكتابه اين المخصص هنا السنه والمخصص الكتاب اذا الكتاب يكون فيه لفظ عام وتاتي السنه مبينه لبعض افراد ذلك العام بانه ليس داخل تحت تحت الحكم وخصصوا بسنه الكتابه واحل لكم ما وراء ذلك ياتي سنه بقول صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا المراه على عمتها او خالتها ما وراء ذلك ولم يذكر العم جمعي ولا الخال وعكسه استعمل يكون صوابا وهو تخصيص السنه بالكتاب يعني اللفظ العام يكون في ماذا في السنه وياتي الدليل الخاص في الكتاب وهذا مثل قول صلى الله عليه وسلم امرت ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وقتل الناس مطلقا حتى يقولوا ولو دفعوا الجزيه كذلك ظهر النص امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله اذا امر بالقتل حتى صار مغي حتى قولوا لا اله الا الله اذا لو دفعوا الجزيه ولو دفعوا الجزيه لكن جاء قوله حتى يعطوا الجزيه عن يده فصار مخصصا لهذا النص والذكر بالاجماع مخصوصا الذكر يعني ها الذكر ما هو القران وذكر بالاجماع مخصوصا كيف الذكر بالاجماع مخصوص طيب ها يعني يدخل التخصيص بالاجماع هكذا يعني الاجماع مخصص الاجماع مخصص للقران كما ان القران يخصص بالقران ويخصص بالسنه ها كذلك يخصص به بالاجماع ذلك يخصص به بالاجماع يعني ياتي الاجماع مخصصا هل الاجماع بذاته الجواب لا وانما مسند الاجماع سنده الاجماع بمعنى ان الاجماع لا يصح الا بدليل واذا كان كذلك يلزم ان خص بالدليل نفسه والذكر يعني قران بالاجماع مخصوصا هنال الذي يشكل عند عدم الاعراب والذكر مبتدا مخصوص خبر بالاجماع متعلق بمخصوص هكذا التركيب والذكر مخصوص بالاجماع يعني الاجماع مخصص الزانيه والزاني هذه الايه بالاجماع مخصوصه على ان العبد يجلد 50 جلده 50 جلده اذا الزاني اد لا يشمل الحكم ماذا العبد ودليله الاجماع وليس ذات الاجماع وانما ماذا مستند الاجماع كما قد خص بالقياس كل منهما كما اي مثل ما قد خص يعني تخصيص كل منهما بالقياس بمعنى ان الكتاب يدخله التخصيص بالقياس والسنه كذلك يدخله التخصيص بالقياس عين اذا القياس مخصص للكتاب والسنه والقياس كذلك مخصص للسنه فياتي اللفظ العام في الكتاب وياتي تخصيصه بالقياس وكذلك ياتي اللفظ العام في السنه وياتي تخصيصه بالقياس وهذا عليه جمهور الاصوليين كما قد خص بالقياس كل منهما وهذا مذهب الجمهور لانه يستند الى نص من كتاب او سنه فكان ذلك هو المخصص يعني الشان هنا في ماذا كشان في الاجماع كما ان الاجماع المخصص هو المسند والسند الاجماع كذلك القياس لا بد ان يكون عن عن نص من كتاب او سنه فذلك النص من كتاب السنه هو هو المخصص ولكن هذا قول مرجوح قوله بكون القياس مخصصا للكتاب والسنه هذا قول مرجوح لماذا لان القياس من شرطه المتبق عليه الجهل بحكم الفرع لذلك ان يكون الفرع مجهول الحكم ونحن نقول هذا الفرع اردنا اخراجه من اللفظ العام اذا هو منصوص عليه الاجتهاد مع النص والقياس نوع من الاجتهاد حينئذ ان الحاق الفرع بالاصلي نقول هذا الفرع الاصل فيه انه مجهول الحكم وهنا ليس مجهول الحكم لماذا لانه هو فرض من افراد ذلك العام ومر معنا ان القاعده ان العام يشمله الحكم يعني يشمل جميع افراده واحدا تلو الاخر حينئذ كيف يصح ذلك قل هذا باطل القياس لا يصح من اصله لانه يعتبر اجتهادا في في مقابله النص والصواب ان ان القياس لا يعتبر مخصصا ل للعام سواء كان بالكتاب او او بالسنه ووجبه ان الفرد الذي الحق بالاصل منصوص عليه منصوص عليه اي النص هو فرض من افراد العام فكيف نخرجه كذلك كيف نخرجه نحن لا نخرجه ونقيسه على اصل اخر الا اذا جهلنا حكمه وهنا قد يكون ماذا وهو داخل تحت تحت النص اذا كما قد خص بالقياس كل منهما قال رحمه الله تعالى باب المجمل والمبين باب المجمل والمبين المجمل اسم مفعول او في اللغه المجموع ومنه اجملت شيء اجمالا اي جمعته من غير تفصيل ويطلق في اللغه على الخالط يعني الشيء المختلط والمبهم والمحصل من اجمل الشيء اذا حصله واجملت الحساب اذا اذا حصلته وصلاحا على الصحيح خلاف لما ذكره الناظم هنا تبع للاصلي ما تردد بين محتملين فاكثر على السواء ما تردد بين محتملين فاكثر على السواء سمى ماذا سمى مجملا سمى مجملا اذا في اختلاط تردد بين معنيين فاكثر على السواء لم يترجح احدهما على, على الاخر بين محتملين اخرج النص لان النص لا يفهم منه الا معنى واحد هذا على المشهور وسياتي به حينئذ نقول ما تردد بين محتملين اخرج النص فاكثر على السواء اخرج الظاهر لان الظاهر يحتمل معنيين لكنه في احدهما اظهر من الاخر اذا النص والظاهر والمجمل هذا البحث فيها مهم جدا ليعرف كيف يقوم الحكم الشرعي من معاني هذه الالفاظ المجمل كاسمه فيه اختلاط وفيه ابهام بين المعاني معاني مستويه لا يظهر من اللفظ من اطلاق اللفظ احد المعنيين حينئذ نقول اعصر في هذا التوقف حتى ياتي دليل يبين المراد من هذا اللفظ واما النص فهو يدل على معنى واحد كما سياتي والظاهر يدل على معنيين لا على سواء بل بل هو في احدهما اظهر من من الاخر اذا ما تردد بين محتملين اخرج النص لان له محلا واحدا وعلى السواق اخرج الظاهر اخرج الظاهر حكمه التوقف على البيان الخارجي يعني حتى ياتي الدليل المبين الموضح قال الناظم هنا باب المجمل قال والمبين المبين كذلك اسم مفعول وهو لغه الموضح والمظهر موضح و... والمظهر وسيذكر تحت الباب كذلك النص والظاهر والمؤول لكنه لما يحتاجه المجمل مبين وترابط كل منهما بالاخر عنوان عنوان له المبين عند جمهور الفقهاء مراد به هنا البيان هو اظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد الا به الا الا به يعني فيه تعاريف كثيره لكن المراد به هنا انه ما يقابل المجمل ما يقابل المجمل فهو اظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد الا به قال ابن السمعاني وهو احسن من جميع الحدود قال الناظم هنا ما كان محتاجا الى بيان فمجمل ما كان محتاجا الى بيان فمجمل ما يعني لفظ مفرد او مركب يعني الاجمان قد يكون في التركيب وقد يكون في ماذا في المفردات والمفرد قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون حرفا اجمالا يدخل هذه الامور ثلاثه ما كان محتاجا الى بيان يعني ما كان مفتقرا الى بيان حينئذ يسمى ماذا يسمى مجمل فمجمل فمجمل مجمل شربه خبر نعم صحيح خبر لماذا خبر لمتدا محذوف فهو مجمل فهو فهو مجمل ما والفاء هذه لا ليست وصيحه ها لا ليس شرط ما هذه الذي كان محتاجا الى بيان فهو مجمل الا ما في اول البيت اصول نعم لا هذا مو صحيح موصوله في معنى الشرط اذا جاء المبتدا لفظا عاما او فيه معنى العموم جاز ادخال الفاء في الخبر هذه القاعده اذا كان المبتدا لفظا عاما من صيغ العموم او كان فيه معنى العموم جاز ولا يجب جاز ادخال الفاء في الخبر حينئذ فمجمل الفاء هنا واقعة في جواب المبتدا جواب المبتدا لماذا لانه لفظ عام لفظ عام ما كان محتاجا الى بيان فمجمل فمجمل ما افتقر الى البيان يسمى يسمى مجمل وضابط البيان اخراجه من حاله الاشكال الى التجلي واتضاح الحال ضابط عرفنا الضابط بمعنى قاعده والاساس والقانون وحذلك وضابط البياني بمعنى التبيين بيان هنا بمعنى بمعنى التبيين اخراجه من حاله الاشكال الى التجلي اخراجه يعني اخراج الشيء من حاله الاشكال يعني من حيز الاشكال الى التجلي الاشكال المراد به هنا عدم فهم معناه اشكل الامر اذا التبس اشكل الامر إذا التبس وهو خفاء المعنى المراد من اللفظ الى التجلي اي حال التجلي والظهور والوضوح واتضاح معناه وفهمه بنص يدل عليه من حال او قال واتضاح الحاله وعلى ذلك الناظم هنا جعل جعل ثم ماذا قال وضابط البيان اخراجه من حاله الاسكان هذا اريد عليه امران واريد عليه امران الاول انه لا يشمل التبيين ابتداء كانه لا بيان الا ماذا الا اذا وقع اشكال وليس الامر كذلك بل البيان قد يكون ابتداء قد افلح المؤمنون هذا ابتداء وقد يحصل اشكال في بعض النصوص فياتي ما ياتي البيان اذا البيان ليس خاصا بازاله الاشكال ليس بمقابله المجمل لا وانما يكون ابتداء يبين البارجه لو على الاحكام الشرعيه وقد يكون يقع ثم اشكال فنحتاج الى الى بيان وظاهر النص هنا اخراجه من حاله الاشكال الى تجلي ان التبيين لا يكون الا مع الاشكال اي اذا لا يكون ماذا لا يكون ابتداء اذا لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الاشكال وهذا واضح الثاني ان التبيين امر معنوي والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيز صاحب الاصلي قال اخراجه من حاله الاشكال يعني من حيز الاشكال حال المراد به الحيز وهنا المعنى الذي هو اشكال الذي هو الفاء عدم الفهم عد ليس مستقرا في مكان حتى يوصل بكونه في حيز المعاني لا تكون مستقره في الشيء وانما تكون هكذا الى التجلي والتضاح الحالي اذا عرف الناظم رحمه الله هنا المجمل لانه مفتقر الى البيان وعرف التبيين وعبر عنه بالبيان بانه اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي وعرفنا ان الصواب في التعريفين هنا ان المجمل ما تردد بين محتملين فاكثر على السواء وان البيان هو اظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد الا الا به قال كالقرء او كالقري يجوز الوجهان فتح القاف وضمها يعني الاجمال مثل له كالقرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء من النساء هذا بيان واقع ليس للاحتراز اولى بالتفاق كالقرء لفظ القراء او القره في لسان عربي يطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به ما له الطهر هنا اذا له معنيان على السواء ليس في احدهما اظهر من الاخر فيحتاج الى ماذا يحتاج الى بيان الى قرينه تدل على على ذلك ولذلك اختلف العلماء في قوله يسالونك عن المحي لا ثلاثه قرون ثلاثه قرون اختلفوا فيها في الحيض والطهر من من النساء هذا مثال لماذا للفظ المفرد ثم قال رحم الله تعالى والنص عرفا كل لفظ وارد لكن الجواب هنا فيما مر ان المجمل العصر فيه توقف حتى ياتي النص بالبيان كل لفظ مجمل الاصره فيه عدم جواز العمل به حتى يريد المبين وهل في القران والسنه ما هو مجمل ولم ياتي فيه بيان الجواب فيه التفصيل وهو ان ما كان متعلقا بافعال المكلفين فلا مثال له البت ولا يجوز وما عدا ذلك فهو ممكن فهو هو محتمل ان يبقى اجمال في شيء لا يتعلق بافعال المكلفين افعال المكلفين او كذلك قال رحمه الله تعالى والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد عرف النص هو في اللغه الكشف والظهور او هو رفع الشيء الى اقصى غايه له وصلاحا قال كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد يعني ما ليس له معنى ما ليس له الا معنى واحد فقط حينئذ يسمى ماذا يسمى نصا يسمى نصا ما يفيد بنفسه من غير احتمال من غير احتمال وبعض عرفه بانه الصريح في معناه صريح في معناه بمعنى ماذا انه يحتمل ان ثم معنى اخر تحت اللفظ لكنه ليس صريحا فيه ليس صريحا فيه اي وان كان محتملا في غيره والصريح اي الخالص الذي لا يشوبه معنى يشوش على الذهن فيفهم منه انه لا يشترط في النص ان لا يحتمل الا معنى واحدا لندرته وهو كذلك بمعنى انه لا يشترط في النص ان لا يفهم منه الا معنى واحد لا قد يكون له معنى اخر الا انه ماذا ليس صريحا فيه وهذا ليس ك ليس كالظاهر لان الظاهر له معنيان في كل منهما صريح لان احدهما ارجح من من الاخر وموجود لفظ لا يدل الا على معنى واحد هذا نادر هذا هذا نادر ولا شك ان النصوص كثيرة في الشرع اذا والنص عرفا يعني صلاحا كل لفظ لم يحتمل واردها لتكميله لم يحتمل الا لمعنى واحد وهذا نادر هذا نادر وحمل الصراح على النادر فيه في تشويش حكمه انه يصار اليه ولا يعدل عنه الا بنسخ الا الا بنسخ هذا يسمى ماذا سمى نسخه سمى نصا مثل له بقوله كقد رايت جعفر وقيل ما تاويله تنزيله فيعلم كقد رايت جعفر اين النص اين النص كقد رايت جعفر هذا النص هذا النص لماذا هل يحتمل شيئا آخر يحتمل أو لا يحتمل قد رأيت جعف رأيت فعل فاعل جعفرا نصبت مفعولا واحدا إذن رأى هنا بصرية وليست علمية إذن لا يحتمل الله إلا معنى واحدة إلا معنى واحدة لو عبرنا بأنه الصريح في معناه حينيذ يكون أجود أن رأى رأيت جعفرا هذا يحتمل معنى آخر وقيل ما تاويله وقيل في حد النص ما اي لفظ تاويله تنزيله فليعلم تكميل يعني فهو بمجرد ما ينزل ويحصل يفهم معناه ولا يتوقف فهمه على تاويل وهذا التعريف يشمل الصاهر يعني هذا التعريف ليس بتعريف له للنص ما تاويله تنزيله يعني منذ ان ينزل ها يفهم معناه طب الظاهر كذلك لانه يحمل على احادي المعنيين وهو الراجح فيه اذا هذا التعريف لا يختص بالنص وانما يدخل فيه في الظاهر فلا يكون جامعا اي حمل على معناه وفهمه منه تنزيله ان يحصل بمجرد نزوله وسماعه فليعلم فليعلما الالف هذه بدل من نون التوكيد الخفيفه ثم قال والظاهر الذي يفيد ما سمع ما سمع معنا وسي والمعنى الذي له وضع والظاهر في الصلاح الاصلي هو الاصل في ان يقال محتمل معنيين هو في احدهما اظهر من الاخر محتمل معنيين هو في احديهما اظهر من الاخر اظهر من من الاخر سيمثل له الناظم والظاهر في الصلاح هو اللفظ الذي يفيد ما سمع يفيد سماعه ها قوه المشتق موصول مع الذي مع مصونه ها الموصول مع صيلته بقوه المشتق الذي يفيد ما سمع ما سمع لو قال من عندكم النسخه من المصور مصححه ها اي من سمع هذا احسن النسخه القديمه ما سمع من سمع يعني يفيد سامعه معنى سوى المعنى الذي له وضع اذا معنى اخر مثلا لذلك بقولك الاسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع كما مر معنا ان الاسد وضع للحيوان المفترس حيوان المفترس فاذا اطلق لفظ الاسد انصرف الى الحيوان المفترس هل يحتمل معنى اخر نعم على قول الصوري يحتمل ان لا يشترطون قرينه رايت اسدا هذا يحتمل معنيين اما انه الحيوان المفترس واما الرجل الشجاع هينذن يحمل على ماذا على الحيوان المفترس هذا الاصطردد بين بين معنيين كالاسد اسم واحد السباع اسنان كالاسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع هينذن يكون مجاز وفي الاول يكون يكون حقيقه وهذا بينا في ما سبق ان قرينه الصارفه هذه لا يشترطها الاصوليون وانما يشترطها اهل البيان رأيت أسدا يرمي يرمي ليس بشرط عند الصوريين ولذلك رأيت أسدا حين يذن يحتمل معنيين ولذلك يذكرون في المطولات هل يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا أو لا مسألة الصورية فيها بحث والصواب أنه يجوز حمل اللفظ على معنيين إذن لو قلنا بأنه يشترط القليل لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي يكون مجازا فحسب وليس الأمر كذلك لذلك مثلوا لقونه وفعلوا الخيرا وافعل الخير ها كيف يتصور هنا المعنى الحقيقي والمجازي وافعل الخير خيرا من واجب ومنه افعل حمل في معنيه الوجوب والندب ابو دايد قال امام احمد رحمه الله تعالى اذا هذا المثال صحيح كلاسد اسم واحد السباع وقد را للرجل الشجاع يعني يكون مرجوحا في الرجل الشجاع لانه معنى مجازي له ولا صارف اليه ثم قال رحم الله تعالى حكم الظاهر ماذا انه يصار الى معناه الظاهر ولا يجوز تركه الا بدليل صحيح وهو ما يسمى بماذا يسمى بالتاويل اذا المجمل يجب التوقف فيه حتى يرد الدليل المبين فذلك النص يجب العمل به الا الا بناسخ الظاهر يحتمل معنيين فيجب العمل بظاهره حتى يرد دليل يدل على ان المعنى المرجوح مقدم على المعنى الظاهر ولذلك قال والظاهر المذكور حيث اشكلا مفهومه فبالدليل اولى والظاهر المذكور السابق حيث اشكلا يعني اشكل الامر وتبس مفهومه بان حمل على الاحتمال المرجوح هنا يكون ماذا يكون مشكلا حينئذ لابد من من دليل فبالدليل اولى او ما يسمى بالتاويل الصحيح صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر الى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به الظن اغلب من المعنى الذي دل عليه الظاهر حينئذ نقول لا يصح حمل اللفظ على مرجحه الا بدليل فان جف فان وجد الدليل حينئذ قلنا جاز ويسمى تاويلا صحيحا وصار بعد ذلك التاويل مقيدا في لسمي بالدليل فيقال الظاهر بالدليل كما يسمى مؤولا ولا فرق بينهما من حيث العمل حيث العمل فالظاهر غير المؤول يجب العمل بظاهره والظاهر المؤول بالدليل حينئذ نقول يجب العمل بماذا بالقول الذي يكون مرجوحا قبل الدليل فيكون ظاهرا بماذا بالدليل نعم في اسنه طيب ناخذ اسئله شويه ااا لانه سايكم بعد المغرب ان شاء الله ورقات ايضا نعم ناخذ بعد المغرب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه انا في حاجه شديده الى معرفه صحه هذه القاعده اللفظ الموضوع المعنى لا يمكن ان يستعمل لمعنى اخر الا اذا كان المعنى الاصلي ثابتا للموصوف الراخره <تصفيق> اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن ان يستعمل لمعنى اخر يعني ينقل عن معناه الاصلي الى معنى اخر الا اذا كان المعنى الاصلي ثابتا للموصوف الاخر يعني عليت العلاقه هذا مما يذكره اهل البيان او ما يسمى بالمجاز لذلك لابد من علاقه بين المعنى الاصلي والمعنى الفرعي الثاني وهذا صحيح جزاك الله خيرا لم يزل اهل العلم يكتبون قديما وحديثا على الكتب على الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم ثم رايت احد العلماء يقول ان هذا خطا ان هذا خطا استعمله الناس والصواب صحيح البخاري ومسلم لان قاعده العطف تكون على المضاف للمضاف اليه وذكر ان انها منقوله عن الدكتور عبد السلام هارون رحمه الله انه يحتاج الى تامل ان شاء الله جزاك الله خيرا كيف يعذر بالجهل فيما وجب العلم به مساله العذر بالجهل طويله <تصفيق> <تصفيق> لكنه قسم الم... ما يعذر فيه الى مسائل التوحيد والشرك هذا لا عذر فيه بالجهل البت ومع ذلك فالاصن في فيه يختلف باختلاف الاحوال والاسماء ما قد يكون قطعي في محل قد لا يكون كذلك في محل اخر لكن في بلد ما اذا علم الحكم الشرعي وانكره كان معلوم من الدين بالضروره فلا عذر فيه كذلك بالجهل فيلحق بمسائل التوحيد والشرك واما مسائل التوحيد والشرك هذه مطلقا ولو اطبق الجهل وتلبس بالشرك فهو مشرك تنزل عليه الحكم مباشره وتنزل عليه احكام الشرك ذلك وهذا محل وفاق بين السلف وانما حصل نزاع عند المتاخرين فقط جزاك الله خيرا ما معنى أن العامة يختص بالألفاظ دون المعاني يعني ما تقول عامة المطر وعمة زيد ونتاجر العطاء ونحو ذلك يعني المعاني عند تعارض تخصيص العام أيضا سؤال غير واضح عند تعارض تخصيص العام مع تقديد المطلق فماذا نقدم ونرجح مع البيان بيان بيان. سؤال غير واضح أيضا ان تتعارض التخصيص العام مع تقييد المطلق كيف يتعارضان ما ياتي تعارض بين العام والخاص فقط تعارض بين المطلق والمقيد فقط اما هذا وذاك في مثال ياتي به مجموعه طلبات من الاخوه او سؤال مشترك من كثير من الاخوه كيف نمارس اصول الفقه ونتدرب عليه دراسه الفقه كلما درس مساله في مسائل الفقه من اولي ما يذكر في كتاب الطهار ياتي بالدليل وكذلك وجه الاستدلال يظن البعض ان لو اذا عرف الدليل يعني نطق بالايه او نطق بالفقه بالحديث معناه قد خرج عن التقليد وهذا ليس بالصواب بل تذكر المساله بشرطها وقيدها يعني تصويرها ثم يذكر الدليل ولا يكفي ليس هنا اصول الفقه ثم وجه الاستدلال كيف اخذنا هذا الحكم الشرعي من هذا الدليل ما العلاقه بينهما كيف اخذنا التحريم من قوله تعالى كذا كيف اخذنا الوجوب من قول صلى الله عليه وسلم كذا حينئذ لا بد من ماذا من وجه الاستدلال من وجه الاستدلال وهذا يعني قد تجده او قد لا تجده في كثير من كتب الفقه لكن مما يعتني به من دقيق العيد في الاحكام وكذلك كتب الشوكاني على سائر على سائر العموم تجد النيل الاوطار بالغمام سيد الجرار يفيد الطالب كثيرا في نثر هذه القواعد ولذلك قواعد قواعد ابن القواعد الاصوليه لا تكاد تذكر في كتب الفقه الا يسيرا قليلا جدا حتى في شروحات الحديث ولكن تجدها بكثرها في كتب الشوكاني رحمه الله تعالى وليس عن ان انسان يكون شوكانيا لا وانما يريد ان يطبق ويتعلم فقط ان الناس اذا اذا تعمق في كتب شخص معين حينذا سار يسير بسيره ثم يحارب التقليد هو مغمس فيه في التقليد لأن التقليد قد يظن الظن ماذا أنه إذا ترك مذهبا ما أنه تحرر وقد يدخل عند شخص آخر يكون تابعا له ولذلك قد يذكر الدليل ثم بعد ذلك يقلده في وجه الاستدلال يعني التقليد قد يكون في ذكر الدليل وقد لا يكون كذلك وإنما يكون في ماذا في فهم الدليل وجه الاستدلال من الدليل تبه لهذا قبس كذلك في شرح موطأ امام ابن العربي كذلك يعتبر مما يعني يربط الطالب على ممارسه الاصول وانت انت بنفسك اذا قرات قيل اذا واجب هذا محرم كما قلنا بالامس في القران اذا جيت كذلك تاتي هذا لفظ عام هذا لفظ خاص هذا مقيد بقوله تعالى كذا الى اخره انا ستاتيك احكام شرعيه منها حلال ومنها حرام تبين هذا وذاك وطبق القاعده ثم الاهتمام بصحه القاعده كذلك هذا مهم جدا انا قد يكون قاعده ليست بالصحيحه ليست صحيحة ليست مطرده ليست مطرده بعض القواعد اصلها اصوليون لكن اكثر اهل العلم على خلافها عند عند التطبيق ما هي شروط حمل المجمل على المبين هذا في المطونات احنا ما نستطيع نقوله اا مجموعه طلباتنا الاخوه طبعا فضيله الشيخ بتكرار الدوره ايضا و احد الاخوه كتب رساله واستحلفني بان اقراها الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب بارك الله فيك وزادك الله علما والله لقد اعتدنا على رؤيتك يوميا فلا ندري كيف سنكمل بعد سفرك فنسال الله ان يوفقنا واياكم للخير في الدنيا والفوز بالجنه في الاخره لرجو من شيخنا ان يتفقدنا وان يعاود زيارتنا فقد استفدنا علما وادبا ومنهجيه وتواضعا كما هو الشأن من علماء اهل السنه والجماعه فهم يفيدوننا علما وادبا ومن كل شيء نسال الله تعالى ان يوافق الجميع لما يحب ويرضى وايضا كاين ما الاخوه يطلبوا يعني الا يكون الدرس بعد بعد الجمعه مباشره لان منهم خطباء جمعه وانهم من سيسافرون الى السويس وغيرها من المحافظات البعيده ليدركوا الدرس في صلاه العصر هل دلاله متى واين على العموم دلاله بدليه كالمطلق حيث ان الجواب واحد فقط فمتى واين هذه شمول هذه توهيد وتوحيد الشمول اذا كبر معنى انها من الفاظ العموم نعم آآ طيب آآ يريد احد الاخوه اطلاله على الفرق بين التخصيص والنسخ هذا سياتي ان شاء الله إن شاء النسخ باذن الله تعالى ما هو مفهوم السنه التركيه سياتي ان شاء الله تعالى ان شاء الله <تصفيق> <آآ> <تكلم> <تكلم> <تكلم> الكتب التي يعتنى بها بعد متن الورقات او نظم الورقات هذا على حسب الطالب اذا سيحفظ الالفيه فلا يدن يبدا مباشره بالحفظ ولا باس ان يدرس دراسه كتابا وسطا بين الورقات والالفيه وانا استحسن انه اذا حفظ الورقات ان يسمع الشرح المطول او قواعد الاصول فلا يدن ينتقل مباشره الى الالفيه هل من من مثال لتخصيص القران بالاجماع تخصيص القران بالاجماع ما ما من مثال الا وهم مدخول لكن نحن نذكر القاعده كما ذكرنا فيما سبق الشرع لا يمنع فان وجد دليل فان وجد مثال صحيح فلا اشكال ولذلك ذكروا امثله لتخصيص القران بالقياس فقل لا يصح لكن الاصل ليس بالصحيح باصلي والاصولين يهتمون اكثر بتقعيد اصول الفقه هل يمنع الشرع من كون الاجماع مخصصا للقران لا يمنع هذه القاعده هل لها مثال او لا يختلف بعض اهل العلم يرون هذا مثال صحيح او ليس له مثال قواعد قد تكون صحيحه في نفسها وليس لها مثال وهذا موجود وقره به كذلك الشاطب الموافقات ثم قواعد صحيحه لكن ليس لها مثال صحيح هل يستدل بقوله سبحانه وتعالى ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون على ان المضارع ياتي للمستقبل مجازا لا حقيقه نعم نعم هذا موجود وقره العلم توسع في هذه المساله بدلاله الماضي والمضارع أصلت فهم الهوامع وذكرناه كذلك في شرح الملحب بتوسع ما حكم الأسماء المركبه مثل محمد كامل كيف يتم اعراب الاسماء المركبه لا سيما انها موجوده في اسماء العلماء الى اخره ذكر بعض الاسماء اعراب الاسماء المركبه ها لا التركيب كان المراد به تركيب اضافي وهو الصحيح إن كان تركيباً إضافياً فهو الصحيح وإن كان غير ذلك فهو خطأ كمال الدين لا إشكال فيه ها؟ أما إذا نطق بغير ذلك بأن يكون الثاني تابعاً للأول أقول لا يا صحيح لأن المركب التوصيفي الإنسان هو حيوان ناطق حيوان ناطق هذا موصوف هذا الصفة وإن سمي مركباً لا إشكال فيه أما المركب الذي يكون بين اسمين محمد الأمين إن صح لا إشكال فيه محمد الامين محمد لا بد من ماذا لا بد من التنويع والا لا يكون خطا انه خطا عنه. كيف ينظم طالب العلم وقته في الاستماع والمذاكره ونحو ذلك هو اعلم بنفسه <تصفيق> هذه أنا ما أرى الطالب انه يسال عنها الطالب ياخذ الاصول فقط اما متى تقرا متى تحفظ متى تنام ماذا تأكل قدر أكلك هذا كله يرجع من طالب إلى طالب وليس الداخل في المنهجية فإنما الأصل من الطالب يعتكف على العلم ويحفظ بذاك الأخير أنت الذي ترتب بعض الناس يظن أن المنهجية لابد أن تؤقض حتى بهذا ولذلك بعضهم يجعل له ورقة تنام في الساعة الثانية عشر تستيقظ الساعة الواء ما هو صحيح هذا هذا ما يستميز انقطع هذا ينقطع لكن إنسان أحيانا ينشط لأن الجداول تتغير إنسان يتغير والصيف للشتاء إلى أخير وقت العمل وقت كذا الصيف إذا كان ما عنده دراسة فحيانا ينشط لأن يقرأ بعد الفجر شهرين ثلاثة ثم يتغير يطرع عليه سهر ونحو ذلك فلا يستطيع أن يقرأ بعد بعد الفجر فلو كان يقيد نفسه أنه لا بد بعد الفجر حين يدين سيكون عنده شيء من من الإحباط لا مباشرة غير ما استطعت الأسبوع القادم الثالث الرابع لا سبك بعد الفجر اقرأ بعد الفجر تغير جدولك رجعه بعد الظهر لا اشكال هذا اوك المهم انه الا تغيب عليك شمس يومك الا وقد حفظته الفجر الظهر العصر التناي والمتصاحل لا اشكال سؤال يعني طويل يعني ملخصه كيف نطبق حمل المطلق على المقيد على حديثي من جرسوا بوخ ولا وما اسفل الكعبين هذه مفصله لا لا لا تختصر فصلته في درس كامل في الزاد المطول بعض المسائل إذا جاءت باختصار صار الفهم فيها مخل لابد من التوسع فيها لابد من التأصيل هذه ألفت فيها مؤلفات هل تصح قائدة ما من عام من إلا وخص هذه انتقدها ابن تيم ورحمة الله تعالى لكن مراد الفقهاء والأصليين ما من عام من يتعلق في حكام التكليف وهي صحيحة وهي, وهي صحيحة أما مطلقا حتى في العقائد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء لا ويتعلق بالمعتقد اولى الانتقاد او شيخ الاسلام اورد امثله في هذه المساله لكن مراد الاصلي ماذا ما من عام يعني يتعلق بالاحكام التكليفيه الا وقد خصص لانه خرج المجنون منه خرج الصبي خرج النائم الساهي حين نقول الكلام الصحيح والقاعده الصحيحه جزاك الله خيرا هل كتاب تيسير مسائل الفقه للنمله مناسب في التدرب على اصول الفقه انا قلت لكم في ما سبق ان ان كتب المتقدمين اولى معاصر لا تشتغل لا تشتري اصلا الا من ثبت علمه واما هكذا بعض الناس طلاب العلم مكتبته كلها لمعاصر هذا خطا ليس بالصحيح لما الطالب يعتاد كتب المتقدمين وان وجد كتاب معينا او وجد شيخ معينا انفرد وحيد الله إن اشكال فيه لا اشكال فيه اما الجميع لا نشهد بان الجميع ليسوا بعلماء ومع ذلك الكتب اكثر من عدد العلماء او المشايخ اين الذي كيف يكون كذلك ارجع الى كتب الاوائل في قرر الشاطبي في الموافقات ان المباح واجب من حيث جنسه فما رايكم فيه نعم صحيح نعم هو قال واجب ب ان المندوب واجب بالجنس مندوب بالاحاد قرر القاعده هذه او كذلك لكن هذه اسئله كبيره كيف نجاوبها نعم نعم جزاك الله خير نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ومساعد المغرب نكمل ان شاء الله نكمل ان شاء الله جزاك الله خيرا